وبالرجال الثالث أخبارا أخبر لما يأتينا بالسياسة وبالوطن وبغير بالنسبة للمجاهدين يكتبوا صفوا مرات متمردين يكتبون عن متمردين ومرة واحد في جريدة بيرسل في زاوية الضباب هذه لأنه ربنا مغطى على عيون الضباب قال يسأل عن عنوان المجاهدين حتى يرسل لهم التبرعات فقالوا يا أخ فلان والله قرأتها بنفسي يا أخ فلان أرح نفسك فلقد استسلم المجاهدون للدولة وألقوا السلاح وليس بحاجة إلى التبرعات نعم هل انتصار تلو الانتصار؟ وانتصار توج الله به جبين البشرية ورفع الله به هامة كل مسلم أه؟ وهم يقولون لا بشرك يعني نطمئنك على أن المجاهدين ألقوا السلاح وليسوا خلاص استسلموا وليسوا بحاجة إلى تبرعات الآن في الضفة الجهاد الذي في الضفة هذا الذي زلزل الأرض تحت أقدام اليهود والحمد لله ثم أبرز العناصر الإسلامية في الساحة الفلسطينية واجتذب مرة أخرى الشارع الفلسطيني وأعاده على طريق الله عز وجل وهذه نعمة كبرى من الله عز وجل ما كنا نظن في سنة واحدة أن الذين اجتالتهم الشياطين عن الطريق المستقيم يستطيع يعني يستطيع المسلمون بفضل الله أن يعيدوهم على الخط مرة أخرى نعم لأن الناطق بلسان الثور الفلسطينيين أو الثورة الفلسطينية عبر عشرين عاما أو ربع قرن محمود درويش محمود درويش الذي وضع حتى العنشودة التي تفتتح بها يتغنى بها في الفلسطيني أنا يا أخي أنا يا أخي آمنت بالشعب المكبل بالشعب المضيع والمكبل وحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال من جل يعني كل القتال يحمل المنجل والشاكوش الشعب الفلسطيني شعار الشيوعية ولذلك هو الناطق باسم الثورة وشاعرها المبجل المفضل وأخرجوا ليصبح ايه نقيب الكتاب العرب والشعراء العرب وغير ذلك وينقلونه من هنا ومن هنا هو البيات وفلان وفلان من اليساريين والشيعيين وغيره اقول في ديوانه يقول يسأله طبعا محمود درويش الناطق باسم الثورة الفلسطينية الذي كان يحمل العلم الإسرائيلي في مؤتمر صوفيا الدولي علم إسرائيل قالوا له مسمو قال اكتب أنا من قرية عزلاء منسيه وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعية نعم بيروت يصور يصور محمود درويش رب العالمين بانه بياع في خمارة في بيروت يصور رب العالمين سبحانه وتعالى في قصيدته الطويله عند سقوط بيروت ويلقيها في مؤتمر المنظمه الفلسطينيه وتنشرها جريده مجله الثوره المباركه المحترمه المبجله وسميح القاتل وتوفيق زياد وغدا يوم الأرض الذي أعلنه توفيق زياد ثلاثين آذار غدا ثلاثين مارس ها اليوم الذي أعلنه توفيق زياد الذي كان يلم الفلوس من أمريكا بالعلم الإسرائيلي وكل ذلك باسم فلسطين وباسم الثورة والثوار أنا شبهت فلسطين في الفترة السابقة كعذراء مصونه في خدرها سبيت وعندما سبيت هذه العذراء المصون بدأ بعض الناس يقولون هذه أختي وآخر يقول هذه أمي فيقول لهم الذين سبوها أمكم ما بينها ما دين أمكم؟ يقولون لهم: قول إذا قلتم إن دينها كما نقول لكم فارجعها لكم. قولوا لا دين لها علمانية. لا دين لها علمانية. قال لهم لا. فردا قولوا إنها ماركسية ملحدة شيوعية. والآخ والصلت الثالث قولوا إنها قومية لا تؤمن بدين فجورج سيدها ونايف هو ابنها الحقيقي هم غيروا دينها وبدأوا يطرزون ثوبها ووضعوا على ثوبها الصليب ووضعوا من الخلف من جلو ووضعوا على الجوانب ها اعلاما وشعارات هانوي وقيبارا وماو وهشمنا وكاسترو وما إلى ذلك كل ذلك ذرك به الثوب الذي سيلبس للبنت المصون المقدره المثبية التي لن ترجع إليهم ما داموا ضائعين في هذا الدين يضحكون يضحكون علي نعم أنا جد مسرور والحمد لله أن حماس والحمد لله استطاعت أن تعيد الشارع الفلسطيني الذي غاب تحت ضجيج الإعلام باسم الثورة والثوار بعيدا عن دينه وعن ملته أنا جد مسرور ونعمه فضل بها رب العزة من فوق سبع سماوات أن تعود أن تعود الأسماء الحقيقية لهذه العذراء المقدرة المطروح أنها مسلمة وعفيفه ودينها الإسلام وستبقى كذلك إلى أن تلقى ومن هنا. والذكريات عشناها سنة التسعة وستين سبعين مع هذه الفئات إلا من رحم الله وقليل جدا كنا مع الجبهة الديمقراطية بجانبنا كانت قاعدتنا نسميها قاعده غزة في الرفيد إحدى قرى العبيدات وبجانبنا قاعدة للجبهة الديمقراطية يعني الجبهة الشيوعية التي يقودها نايف حواتم صدقوا يا إخوة إن سر الليل كلمة سر الليل عندهم إما ثب الدين أو الرب أو الرسول صلى الله عليه وسلم صدقوا يا اخوه اننا كنا نحرس قاعدتنا منهم اكثر من اليهود وصدقوا يا اخوه اننا كنا نقف للاذان نؤذن الله اكبر الله اكبر فيصطفون مقابلنا كلما قلنا الله اكبر يقولون انتسل عني فهذه قيمي انا ماركسي لنيني اومني كم فرح وانا اسمع ابناء فلسطين يرددون الشعارات الاسلاميه الله اكبر وان كنت انسى فلن انسى يوم اخذت لمحاكمه عسكريه لقائد القطاع الذي كان يحكمنا الثائر وكانت الجريمه اني تكلمت على جدار تكلمت على مين على جيبارا جريمه قدمت محاكمه عسكريه ثاني تكلمت على جيبار قلت للمدعي العام الذي يمثل لسان الثوره قلت ما الجريمه قال انت تكلمت على جيبار قال قلت له من هو جيبارا قال مناضل شريف هو بعثي طبعا هذا المدع العام المثقف الثور والاثنين كنا تحت ظلال فاس وفي هذه المناسبة جزا الله ابا عمار خيرا بس ياسر لحاله خيرا لأنه هو الذي قبلنا في منظمة فتح جزاه الله خيرا أما غيره فلا ساق الله لهم خيرا جزاه الله خيرا عن هذه أما غيرها فالله أعلم فأقول قلت له ما دين فتح قال فتحا لا دين له وفعلا صحيح لا دين له علمانية فيها النصراني وفيها الشيوعي وفيها البعضي وفيها الاخوان المسلمين وفيها كل الملل صحيح لا دين له علمانية هم يقولون علماني صحيح هو صادق قلت له اما انا فدين الاسلام وجئت لأؤدي فريضه اسمها فريضه القتال وجباره تحت قدمي هذا ولكن انا حامل لسلاشنكوف بكتافي ما حدا بالتجريح كما قالوا في المثل العامي ما في حدا اله جميله على حدا وخرج هذا الشارع هذا الشرع إلى الله كنا نتمنى والله أن نجد واحدا يصلي واحدا يصلي وليه يأخذهم جورج حابش جورج حابش اسمه ليس عربي اسمه جورج ويريد أن يرجع المسجد العقصر هجيب الله جورج ميشيل أنطون هفلك هل يريدون امه تتوحد؟ ما أقولي هذه بوجي يسير لك المسجد الأقصى حديث هذه ضيعوا ضيعوا فلسطين وضيعوا هويتها ومسقوا شخصيتها وضللوا أجيالها وأضاعوا أبنائها وأخروا تحريرها كل باسم الثورة والسوى فالحمد لله رجع شارع فلسطين رجع الى الله ونحن نحب, أي نحب كل واحد يلقي حجرا على اسرائيل نحب ان يلقي الناس احجار لكن الحجاره توقفت يبدو تنتظر اليهود حتى يرجعوا لنا المسجد العقص نعم الآن محاولات عديده من أجل أن يجلسوا مع اليهود اعترفوا بنا اعترفنا يكفيكم هذا لا أنت ما قلت بالنص الذي كنا اكتبوا ما شيء فرأوناها بالكلمة اعتراف اعتراف فباليهود اليهود طيب نفكر نجلس ولا لا ممكن يجلس مؤتمر دولي ان يحلها لنا اي ممكن ممكن يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا مساكين والله مساكين الا يعرفون ان اليهود قتلوا سبعين نبيا في يوم واحد الا يعرفون ان اليهود قد رقصت سلوما راقصه امام هردوث اليهود فقالوا من الرد لسلومه تمني واطلبي قالت لا اريد الا شيئا واحدا راس النبي يحيى فقطع راس يحيى وقدم لها على طبق فالبسفر ورس راس يحيى من اجل رق هؤلاء الذين نكتوا عهودهم مع الله مع الانبياء ذلك بانهم كانوا يقتلون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصى وكانوا يعتدون بعد مخادعات استمرت اثنين وأربعين عاما نعود ونؤمن بوعود اليهود وبخداعهم وبمكرهم عجيب عجيب ونعترف باليهود واقارن والله هنا بين الاعتراف باليهود الذي ياباه كل دين ويرفضه كل مذهب ويرفضه كل فقيه وبين المجاهدين الأضوار الذين أحمد شاه يأخذ صفقة السلاح مع تاجر إسباني وبعد أن تتم صفقة السلاح مع تاجر الأسباني ويد الشك موجود والسلاح موجود قال يا أحمد شاه فقط وقع لي على ورقة أن لا تستعملوا هذا السلاح ضد اليهود ضد اليهود قال نلغي الإصاف قال لماذا؟ قال أنت تريد أن أوقع على ورقة ورقة إلغاء حرب ضد اليهود أعلنه رب العزة في كتابه قبل بضعة عشر قرنا ورجع ولم يأخذ رصاصه واحدة قال له أنتم ستتعملونه ضد اليهود قال لا لن نستعمله ضد اليهود قال التاجر الإسباني تاجر الصناح ما رأيت شعبا أعز منكم مع فقره رباني يقول أنا في اجتماع وإذا بولد من أولاد يأتي من الداخل كلم امرأة تلح ان تاتيها قال له كلها اجتبته في الاجتماع قالت المرأة أريد أن اراه ويدخل رباني في داخل في الداخل وإذا امرأة وإذا بمرأة تفتح صندوقا فيه قد جمعت حليها قالت اريد ان تجهز غازيا في فلسطين بهذه الحليه افغانيه امراه افغانيه تريد ان تجهز غازيا في فلسطين بهذا عندما تكلم الافغان عن فلسطين يبكون جموعهم تتحدر تتحدر أنا في طلقان في الشمال فرقان في ورسد وبجانبي شيخ كبير وهو شيخ الحديث في المنطقة لكنه بصير بصير يعني لا يرى فجلست بجانبي فضرب على رقبتي وأشار الي أن أرجع بجانبي رباني قال له هذا مجاهد من فلسطين وإذا به يحتضنني ويبكي يا إخوة قضية فلسطين قضية دينية قضية دين قضية عقيدة لن تحل سياسيا ولا بالسياسة لا نريد ان نمسكها حولناها من قضيه فلسطينيه من قضيه اسلاميه الى قضيه عربيه ثم من قضيه عربيه الى قضيه فلسطينيه ثم من قضيه فلسطينيه الى قضيه شرق اوسط حتى تضيع من مره الان قضيه الشرق الاوسط لا قضيه دين وعندما نرفع شعار الدين سنجد قلوب الصادقين تلتف حولنا قد يقول قد الثوار نحن رفعنا الشعار ونادينا الأبرار والاشرار فلم يتقدم الأبرار وتقدم الأشرار ونحن نريد أن نضع هم يقولون نريد أن نضع أيدينا بأيدي الشيطان ونرجع بلدنا الشيطان لا يرجع بلدنا لا يرجعها إلى الإسلام والكلام إن شاء الله سنتكلم عنه طويلا غدا في محاضرتنا من كابل إلى الكدر يا أيها الإخوة الجهاد الأبراهي ساقه الله عز وجل على قبل الله عز وجل سبحانه حكيم يحب أن ينصر دينه رأى الأمة الإسلامية تتراجع من جبهة إلى جبهة وتنهزم من مكان إلى مكان انهيارات عسكرية اقتصادية اجتماعية ضياع من هؤلاء من هؤلاء التائهون الخابطون على التفوم اعشى خطى أبصارهم رهج الزوابع والغيوم فإذا غفوا على مواطئ كل جبار غشوم وإذا فحوا على خطى للذل خاشعة الرسوم من هؤلاء التائهون هؤلاء المسلمون أبدا تكذبني وترجمني الحقائق والظنوم رأى المسلمين في ضياع ورأى الذل الذي يلبس الامه الاسلاميه حتى تجرأ زعيم اكبر دوله عربيه ان يركع على ابواب الكنيزه يتجرأ امام العالم الاسلامي كله ويذهب بنفسه على ماخور اليهود الكنيس ولم يجد واحدا من شعبه يقول لا حتى ساق الله الي خالد الاسنبولي نرجو الله ان يتقبله في الفردوس الاعلى لقد كان ذهاب السادات الى فلسطين اخر درك من دركات الانحطاط والذل وقد عم الظلام المنطقه كلها ولم يبقى أي بصيط من نور فساق الله إلينا الجهاد الأبوان واختار أضعف شعب وأكثره أمية وفقرا مقابل أعظم قوة في الأرض اختياط لا عندها تكنولوجيا ولا تقدم علم أكثر من 90% من الشعب الأفغاني أمي عدد السكان 20 مليون مقابل 270 مليون للاتحاد اتحاد لا أقمار صناعية ولا صواريخ ذرية لا زالوا يقاتلون بالبندقية الإنجليزية لأن رب العزة يريد أن يثبت للناس أن قوتي هي أعظم من قوة البشر وأن إرادتي لا معقب لها وأن مشيئتي نافذه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر. الله أكبر. اختار أفغانستان بعض العقلاء الطيبين السياسيين حدثني عندما دخل الروس أفغانستان قال لي نخشى أن تصبح أفغانستان مثل بخارة وتسقن كان كان دخول الروس خوفا من قيام دولة اسلاميه في أفغانستان والسبب سبب كل هذه المعركة ملك مغفل اوحت له أمريكا أن لا تدع حولك هؤلاء المشايخ المولوية مولو يعني عالم العلماء بعقرية القرون الوسطى متجمعون حولك أمامك خياران لا ثالث لهم إما أن يقام عليك بانقلاب وإما أن تقوم بانقلاب قالهم لا أنا بقوم بانقلاب والكرت بتروح إذا قاموا على بالكلاء قالوا إذن إيران بجانبك وفيها الإمبراطور شاه باهلوي قد نقلها انظر المرأة فيها انظر المسارح والمواخير الليلية وحانات القمر وانظر وانظر المرأة والحلقات والحفلات الدبلوماسية والريسيبشن وغير ذلك انظر الرقصات انظر المرأة المهندسة والطبيبة والمعلمة والتي تقود السيارة أنت وين عايش وانظر باكستان وعين المرأة فيها وانظر الهند أين المرأة فيها وأنت لازلت تحجب المرأة وتغلق عليها الأبواب أنت وين أنت في جزيرة حولها بحر متلاطم البحر سيغرقك أو رايح ينبع النبع من تحتك من تحتك قال اذا ماذا تعمل قالوا اعمل ثوره ثقافيه ايه ثوره ثقافيه معنى ثوره ثقافيه يعني اسلخ الناس عن دينهم اكثر من المسارح السينمات زوجتك هذه بدل ان تبقى محجبه اظهر انت واياها البس لباس اوروبي ستبقى تحمل هذه القيمة اثان الموت احياء في اثان الموتى؟ صدق المسكين فراح وجاب زوجته وبدا الملك على الأعراف الغربيه ان الملك في الحفلات الدبلوماسيه او الحاكم يرقص مع زوجة اقدم سفير في البلد مفهوم ها انت بس تعرفوا شو مسوي انت في ما تفهم ف راح الملك وبدأ يركض وقدم زوجته نصف عارية أو كاسيه عارية وسلمها لواحد يركض معها وركض مع واحدة مع زوجة أرضا سفير أظن كان السفير الفرنسي والفرنسيات عينين زرق وشعر اشقر واسنان فرط فركض الملك قالوا طيب ما شاء الله يعني تم شاء يعني بدت عقليتك تتفتح ها ايش هذا وشاف هالامريكان يبتسموا له وهم وهالتلفزيون يصوروه والتلفزيون ينقل وهالامريكان ها بين الاوس الاول في الامريكي قال ماذا تريدون حتى يعني تطيق الاسنانكم عند الضغط قالوا شوي أنت اعمل مؤتمر صحفي وكل نريد ان نحرر المراه كيف نحرر المراه امسك حجاب المراه وضعها تحت قدمي بالفعل المسكين جامع الناس عمل مؤتمر صحفي وضع حجاب المراه المسلمه تحت قدمي وخلتها عبد الظلامين الابد بين الثنايا العليا للامريكان فالغيره قالوا انت هذا ما بكثير لا بد أن تكشف وجه المرأة كل في افغانستان امر أمر ممنوع النقاب في افغانستان طيب ممنوع النقاب أهل كندا هارس شو بده يفنع عن ممنوع النقاب ها أهل كندا حتى الان حتى الآن بس كان قبل كثير حتى الآن وناس يلبسون يضع لا يلبسون الاحذيه ها اسمهم العيارين او الفتوة ياتي بحذوه فرس ويدقها في رجله بالمسامير نعم بطق المسامير بالحذوه ويبقى ماشي وحرج واحد يطلع عليه وهو بده المسكين انه ايه يكشف عن وجوه الناس اهل قندهار قالوا لا يا جلالة الملك. قال لهم لا لا أمر ملك. ما أمر ما أمر؟ ارسل لهم جيش. جيش بكامله غزا قندهار حتى يكشف المرة يكشف وجه المرة. وقامت معركة وقتل أكثر من ألف في قندهار وهم يحاولون أن يكشفوا. لكن وين ألف كندهار؟ قندهار فتحوا الهند سبع مرات. <تصفيق> مسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجيب. سامر ماذا تريدون زيادة قالوا المشايخ بعدهم عنا تبعدنا ايه قالوا القرب هؤلاء الافكار الاخرى حولك هات ابن عمك محمد داوود اجعله رئيس الوزراء رجل عسكري يستطيع ان ينجح ان تنجح الثوره الثقافيه على يديه تفضل يا محمد داوود اتكلم البلد عشر سنوات على ضراط محمد داود تربى تراقي وحفيظ الله أمين وكونوا الحزب الشيوعي وبدأ التيار الإسلامية الحذر وبدأت الشيوعية تنمو أمريك تحب أن الشيوعية ها حتى تبعد الناس عن الإسلام لأن الشيوعية يمكن أن تصالحوا إياها وصير تقايضات وصير مصالح وتصير بيع أما الإسلام هذا لا يفعل ولا يسترون طيب ما شاء الأمر. واحد أستاذ كلية الشريعة اسمه محمد غلام محمد النيالي عميد كلية الشريعة بدأ يعني انتبه وإذا بالتيار الشيوعي يذهب العلمانيون استلموا الجامعه الشيوعيون استلموا المناصب في مجلس الملك 36 شيوعي كان في مجلس الشورة الذي للملك 36 شيوعي بدأ يربي أبناء طلية الشريعة على الإسلام وينبههم للشيوعية التي تزحف بدأ التيار الإسلامي ينمو في داخل الجامعة صار الصدام بين الثيار الاسلامي والشيوعي انتخب اتحاد الطلبة المسلمين اتحاد الطلبة للجامعة سنة 1973 نجح التيار الإسلامي واتقط الشيوعيون أخذ الشيوعيون النتيجة لسبيل الرودي قال إن هذه البلد سيتسلمها هذا الشباب المسلم والملك لا يستطيع أن يوقف هذا التيار فلا بد من رجل عسكري وظل أصحاب الأحذية الثقيلة لروسهم الثقيلة وحديةهم الثقيلة الانقلابات العسكرية فعامل انقلابا عسكريا قالوا له نحن نريد أن نقدم لك أفغانستان مقابل شيء واحد أن تضحك الحركة الإسلامية جاء محمد داود وعمل انقلاب على ابن عمه وزوج أخته على ابن عمه الملك وعلى صهره لأن أخت الملك مع محمد داود الملك ظل في إيطاليا يشم الهواء واستلم البلد محمد داود محمد داود جاء متحمس أول قرار إلغاء طرد غلام محمد النيادي عن عماده كلية الشريعة بدأ يضيق على التيار الاسلامي الشباب المسلمون هذا سياس رباني وحكمة يار وماء وأحمد شاه كل هؤلاء الشباب الآن البارزين في الجهاد كانوا طلابا في, في الجامعة كان شيئا في ذلك الوقت معيدا في كلية الشريعة أو محاضرا في كلية الشريعة بدأوا ينظرون إلى محمد داود وهو قد جاء لذبقه فالجيش الأفواني جيش طيب بدأوا يتصلون به وينبهونه الشيوعية جاءت انتبئوا البلد راحت حاول الجيش أن يعمل انقلاب على محمد داوود حتى يحفظوا إسلام البلد فشل أول انقلاب ثاني انقلاب ثالث انقلاب واكتشف أن حكمة يار ورباني ما إلى ذلك على ظلة بهؤلاء الضباط هاجر حكمة يار ورباني ومسك غلام محمد النيادي وسياف ووضعه فيه. لما وصلوا بشاور فكروا ماذا نصنع؟ طلعت متيار لابد من القتال شاب عمره 25 سنه ومتحمس مثل حبه الملح بالمكله تعرفون الملح لما يوضع في مكله نار وما شاء الله هنا اسجل كلمه اقولها من قراره نفسي ومن صميم قلبي ان هذا الشاب ساقه الله نعمة لأفغانستان فحفظ بها أفغانستان من أن تصبح قطعة مثل بقارة تابعة للاتحاد السوبيات حفظه الله هذا الشاب حكمة وكلهم على خير لكن هذا الشاب بعزله وتصميمه وجهاده وتنظيمه بفضل الله ونعمته حفظ أفغانستان الإسلامية مسلمه أرسلوا رباني إلى سعودية حتى يتصل بالشباب الأفغان ليعودوا إلى بيشاور ليشاركوا في المعرأة رباني عمل موعدا مع الملك فيصل رحمه الله وقدم للملك فيصل تقرير تقريرا أن روسيا قادمة إلى أفغانستان وأن أفغانستان تسير نحو الشيوعية فانقذوها الملك فيصل اخذ التقرير رحمه الله وحوله الى السفير السعودي في كابول السفير السعودي في كابول في ذلك الوقت طبعا من اصحاب المناصب لا, لا بهم اخوه ولا يهم جهاد كتب على التقرير ان محمد داود رجل وطني وليس شيوعيا وليس هناك سطورة على الظانستان من الشيوعيا رجع ثم طوي التقرير في ملف النسياء كان رضاني يعرف كان أستاذ الجامعة هو بعيد النظر رجع غرر الشباب وكانوا ثلاثين واحدا قرروا القتال ضد محمد داو لقد كان القرار أعظم يعني يدل على شجاعة أبناء الحركة الإسلامية أو التيار الإسلامي إن إعلان حرب أمام داوود الذي يسمى صاحب القبضة الحديدية العسكرية وقوف هؤلاء الشباب أمام داوود يعتبر خارقه من خوارف العصر الحديث. وصاروا يقسمون أنفسهم ومن أين لهم السلاح يأخذون من الحدود صناع الدرع مصنوعات القبائل كنبلة مسدس يشتروا بكم ربية وأكم رصاصه ويحمل واحد منهم كنبلة يهجم على مراكب داود وماذا ومشايخ السلطان مشغولون ببغلة السلطان التي يجب أن تكرم إكراما للسلطان فتاوى مشين فتاوى مشين موجودة مفهوم فتاوى مشين يعني ما كانت الفتاوى موجودة اضغط عليها تطلع لك نبتي اضغط عليها تطلع انه تحديد النشي الحلاء ضغط وعلى الفتوى مشين خرج واذا بهؤلاء الشباب ايه ما بغا خارجون على الحاكم الشرعي وبدأت الاذاعه يأتي هؤلاء مشايخ السلطان المشغولين ببغلة السلطان جاءوا الى الاذاعه يحذرون من هؤلاء الاشرار الخارج البغاه على الابان الشرع احمد شمس هذا اكرمه الله وحفظه نرجو الله ان يحفظه ذخرا ليس لافغانستان فقط بل للامه الاسلاميه جميعا لان احمد شمس اوذ الان يعتبر مدرسه متكامله لحرب العصابات الإسلامية ليس عندنا في تاريخ المسلمين مدرسة متكاملة إلا هذا الرجل فقلت له يا أخي اكتب تجربتك قبل أن تقتل أو تموت فيخفر الناس هذه التجربة العظيم أحمد جابسود نزل إلى بنشير معه كم احتل بنشير هو كان الرحيم من أبناء الدعوة الإسلامية أو الحركة يعرف على إيه؟ على الار بي جي أطلق قضيفة الار بي جي على الدباب التي في رفع عزمة بنشير أحرصها وأعلن الله أكبر وانتصار وأن وحكم بنشير بالإسلام ظل حاكم يوم واحد هدمت الدبابات والطيارات وهتبرخ مجموعة تفرخوا في الجمال جرح معه اثنان على حافة النار ما استطاعوا يهربوا ولا هم. فجاء راعي يسأل هذين واحد منهم استاذ في كليه الهندسه قال ما شأنكما قالوا نحن الذين نقوم هذا الظالم محمد داود وقد جرحنا قال ماذا تريدون قال قالوا نريد ما أن تسقينا جراحهم بسبق المجروح يحتاج ماء يعطش قال انتظروا فذهب الرجل هذا الراعي وجاء بحجر كبير ودق رأس الأول وقتله ودق رأس الثاني وقتله لأنهم أشرار خارجون على الإمام وذهب لبشر إمام المسجد على أنه قتل اثنين من الأشرار فعندما قال لإمام المسجد اني قتلت اثنين من الأشرار بحجر قال لقد جؤت بعذاب الله عز وجل روح اذهب قتلت اثنين من أولياء الله جن الراعي وإثمه إثم الاثنين وين؟ مع في فتوى ماشين فتوى ماشين يعني ماكنت الفتاوى ماشين ماكنت ماكنت الفتاوى اتمر الفتاة ضد داود لكن بسيط وبطيط جاء وجدوا على داود نقطة ايه انه يسعى الماركة الإسلامية وكانت روسيا في في بلاء كانت في السيد الاسلامي إسلامي الآتيار كان مطلع الشيعيون بدأوا يخططون لذل لقتل داو داو على الشيعية يخلو وين الأسد السعودي